وَسِيمٍ إِلَّكَ آياتُ الْكِتَابِ الْمُبِينٍ لَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السماء اياه ظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي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 قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موطنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلا أن غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو ك بشيء مبين، قال فأت به إم كنت من الصادقين، فألقعصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء. ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين.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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذَنَ لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلب إننا نطمع اغفر لنا ربنا خطايانا اننا نطمع وان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اول المؤمنين وانحينا الى موسى ان اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء إلى شر زمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإن لجميع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 فأوحينا إلى موسى أن يضرب أعصاك البحر فلقف فَكَانَ كل فرقك الطود فكان كل فرقك الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين.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 قال قَال ا فَرَ ا ي ت م ا ك ن إلا رب العالمين الذي خلقني فهو و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 ربّها بلي حكما، ربّها بلي حكما، وألحقني بالصالحين، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وجعلني من ورثة جنة نعيم. وَأُنْفِرَ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِدُونِ مَن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكَمْ كِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ المُبِينِ إِذْ نُسَوِّي كُنْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا من صديق حميم، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرمة، فلو أن لنا كرمة، فنكون من المؤمنين. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إِنَّ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ نُوحٌ أَلَآ تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرثلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين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 وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فِي فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها ظليل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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها فأصبحوا نادمين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 عملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 ولا تبخسوا ما أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إِن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ زبور الأولين، أ يكن لهم ما يتنين، يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه. ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيه بعثته وهم لا يشعرون. نحن من ضرُون، أفَبِعذابنا يستعجلون؟ أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَنينَ، ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جَنَاحَكَ لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فَقُلْ إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلم وسيعلم الذين ظلموا اي من قلبی یا